بُوَكْ اثنان سَتَّاعَنْ سبعة وخمسون سبعة وخمسون دَوَكْتَر كِبَاسْ عِنْدَ الطَّبِيبِ عِنْدَ الطَّبِيبِ مَعِي دَوَكْتَر كِي سَاتْ مُلَاقَاتْ هَيْ عندي موعد مع الطبيب عندي موعد مع الطبيب ميري ملاقات 10 बजे है الموعد عندي في الساعه 10 الموعد عندي في الساعه 10 आपका नाम क्या है ما اسم حضرتك ما اسم حضرتك كريपया प्रतीक्षाालय में बैठिए تفضل اجلس في غرفه الانتظار تفضل اجلس في غرفه الانتظار ڈاکٹر کچھ سمے میں ا جائیں گے الطبيب سياتي حالا الطبيب سياتي حالا आपने बीमा कहाँ से करवाया है मा शरीका मा शरीका मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ बीमा अन अखदिमक बीमा अक्दर अन अखदिमक क्या आपको दर्द हो रहा है هل تشعر بألم؟ هل تشعر بألم؟ أينك कहां दर्द हो रहा है? اين الموضع الذي يؤلم؟ اين الموضع الذي يؤلم؟ مجھے ہمیشہ پیٹھ درد ہوتا ہے۔ أشعر دائما بألم في الظهر. أشعر دائما بالم في الظهر. مجھے اکثر سر درد ہوتا ہے۔ عندي صداع في اغلب الاوقات. عندي صداع في اغلب الاوقات. مجھے کبھی کبھی پیٹ درد ہوتا ہے۔ اشعر احيانا بالم في البطن. اشعر احيانا بالم في البطن कृपया कमर तक के कपड़े उतारिए من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك कृपया बेड पर लेट जाइए من فضلك تمدد على السرير من فضلك تمدد على السرير رقت تشاب ٹھیک ہے ضغط الدم تمام ضغط الدم تمام ما اپکو ایک انجیکشن لگا دیتی ہوں اعطيك ابره حقنه اعطيك ابره मैं आपको गोलियां दे देती हूँ औती का हबूब औति कबूब मैं आपको दवाइयां लिख देती हूँ औती का वबीब लिया आतीकिया लिलसईदलिया